الحاكمين يا أعدل العادلين سبحانك اللهم وبحمدك تباركتنك وتعلم كيف يشحده الجاهد فيا عجبا كيف يرطى الإله أم كيف يشحده